وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا, قالوا خيرا للذين ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم المتقين ولنعم دار